ومن فرش سورة الامتحان إلى فرش سورة الجن ويصالوا مع عنصارا حاو حفصهم لا ووثق لوند والخف يسيئكم كن حالا ويجمعكم نون حما وجدي كسر يا تفوت في تدعون في تدعو حلا وحق يؤمن يذكر يسأل الضمما ألا وشهدتي خطئات حملا